مغفرة وذنوب والسعب بلا توبة دور السنة صارت سريعة حيل واحسبها شهر اعتنى من شر الناس نيواسوس بالصدور ما بكيت إلا لوجه الله في ليلة قدار تختصر معنا كيف كيف تبني القصور؟ احترم رأيك وهذه تعتبر وجهة نظار زين طيب دمتا هنلك رب غفور لهما صليت لجلاء ما رفعت يدك شكور حدث العقل بما يعقل وفي قلب جسور وانخطيت بحق غيرك روح قدم لا عذور رفق الشخص المثالي اللي لو تخطي ثور وسمع تسمع من اللي تلقى في صمت دراء قبل تسأل عن حياتي وكيف وجهي شع نور خل كلامي لك وصي وخل بعاد عندك خبار من ألف الدنيا يا سيلي غير الصبور والدليل اني صبرت وكانت ايامي تمور لا تقول الحل انك تلقى لك عاشق غيور ان حبتك عينه ترى ما حبتك عين الدهار مثلك اول كان حالي وضيقتي ونفس الشعور كنت اقول اش معنى قلبي في مشاريع خسار أحيان أفضل من حضور لني شفت الشمس تشرق بعد ما يغيب القمار ما دويت أن التواضع كنز ومكروه الغرور لني شفت أن الغنى في الآخرة مثل الفقار <تصفيق> كنت غافل في حياتي وكنت أجهل هالأمور لنا ربي لهداني له وصر تدور لي أجر لا تقول أعيش يومي دامي في عمر الزهور ما تضامن عمرك الباقي وقطاف الزهر قبل لا تبدأ الخوف تبني لذنوبك جسور خف من ربك وفكر في وعاد يوم الحشار ما تنسى نراقي وتعشق أنواع البخور التراب اللي يضمك بعد موتك والقبور يا ما قالوا الناس خايف وقلت ما فيني قصور بس شفتن الشجاعة معنى ثاني للخطر ايه خافوك كونسا لم دام هالدنيا بحور والبحر مهما وفالك طبعا غدار البحار شفت هم هذا من طيب الجذور يعني اعمالك جذورك هذه بالمختصر القضية ما هي شخص خالف شرط المرور البشر في الدنيا هادي صار يا كلها بشار